تبتت الريح الريح الريح قويه شبت كالنار كالنار كالنار, كالنار وضيه تبتت الريح قلبي كالريح, كالريح قويه او شبت كالنار كالنار كالنار, كالنار وضيه صارت <تصفيق> <محطي> بالعزم فتيه طارت كالصقر ابييه صارت أبلن أهلاً, أهلاً قافلتي يا قافلة من أنية الريح كالريح كالريح قوية ثبت النار ثبت النار النار وضليا ثبت الريح يا الريح الريح قوية ثبت النار النار النار وضليا صارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبييا صارت بالعزم فتية في الصقر أبي أهلا أهلا قافلة يا قافلة المهنية أياج إلى المستقبل نسعى ونجد ونعمل نرقى دوما للأفضل دون العليا لا نقبل أياج إلى المستقبل نسعى ونجد ونعمل نرقى دوما للأفضل دون عليا لا نقبل بدلا اهلا قافلتي اهلا اهلا قافلتي اهلا اهلا قافلتي يا قافلتي المهنيه يا طبيب يا جتت النار النار النار وضليا فبتك الريح صارت بالعزم فتيه قارت كالصقر ابييه صارت بالعزم فتيه قارت كالصقر ابييه اهلا اهلا قافلتي يا قافلتي مهنيا سيروا يا صحبي حتى نتعلم مهنا شتى نتقن خمسا أو ستا ونعول أخا أو أختا أهلا أهلا قافلتي أهلا أهلا قافلتي أهلا أهلا قافلتي أفتت تريح تريح تريح قوية جبت كالنار كالنار كالنار, كالنار وضية تبت كالريح قوية جبت جنار جنار وضية صارت في العزب ذاتية طارت في الصقر أزية أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي النهنية قلوا كسلا أو نوما ما فاز كسول يوما ودعوا نقدا أو لوما فالله معين قوما قلوا ما فاز كسول يوما ودعوا نقدا ولو ما فضل اللهم عين الطوع ما فضل اللهم عين الطوع الله عين لما كانت في القمه لما كانت في القمه هذه وازيلوا هذه الغمه وازيلوا هذه الغمه على نبع العلو والهمه احيوا امجاد الامه احيوا لما كانت في القمه, لما لما كانت في القمة بت تلي نري اللي تريري سوي كوي ي الك